بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لكم تذكرة